وَهُو الذي مَجَ البَحرين هذا عذبُ فُراتُ وَهذاَامِهُم أجاج وَجَعللَ بَْنَهُماَا بَرزَ خَ وَحجرَرًا مَحجور وَهُوَ الذي خَلَقُ منِنَ الماءِ بَشراء فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا نُسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ وَاسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به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 وََسجُد لِمَا تَأمرونَا وَزادَهُم النُفور تَبعْر كََّ في جَلَ في السماء إِبُروجَ وَجَلَ فيِيهَا وَجَلَ فيِيه سِجَ وَقَمَرَ وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله وفورا رحيما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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قائدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي وقد كذبتم فسوف يكون لزاما